استمع إلى الرافضي حسن شحاته وهو يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق لا ردك الله بقى يا بنت الكلب أبو بكر عمر نام في بيت النبي والحسن ابن الزهراء يصرد شوف العقدة اللي عملتها بنت الكلب شوف الجناية اللي عملتها الملعونة اي بنت كذب هي في فذل كارثة الكبرى ان الملعونة دفنت ابو بكر وعمر بجوار النبي استمع الى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يتهم ام المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة والرذيلة من جملة افعال عائشة